موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم أنتم إن تعلمون يَوْمَ فَيُنَذِرُكُمْ غُنُوبَةٌ وَيُدْخِلُكُمُ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ومساكن, وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَاتُ الْحُسْنَى نَصْرٌ الله وفتح قريب وبش المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارى أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فَأَيْنَمَا النَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْرَحُوا ظَاهِرِي